أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَن يُعَجِّلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ لَقُضِيَ إِلَٰهِي أَجَلُهُمْ لَقُضِيَ إِلَٰهِي أَجَلُهُمْ فَانظُرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ ٱللَّهِ أَفَتَأْمَنُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً ضره مر كأن لم إلى ضر مسه كذلك وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجِعُونَ ما جعلناكم خلقاً ففي الأرض من بعدهم لنا ظكى فتعملون صدق الله العلي.